السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والسلام والرسول لله صلى الله عليه وعلى الله صلى الله عليه وسلم تسديمهم جثيرا ثم أما بعد فهذا مجلس جديد من التفسير وهذا الدرس الأول من تفسير صورة الصرفات بعد أن تهينا بفضل الله تعالى من تفسير صورة يسير وان اعظم الامور التي ينبغي ان يتم المسلم هي فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر هذا القران الكريم الذي به العبره وبه العظه اذا اراد المسلم او اراد المسلمون بصفه عامه ان يجدوا البركه والسعاده في حياتهم فعليهم اتباع منهج الله سبحانه وتعالى قال الله عن وجل فمن اتبع مداي فلا يضل ولا يشفر ومن أعرض عن ذكري فإن له معي شهر من الأفضل فاتباع القرآن اتباع الله سبحانه وتعالى سبب سعادة العبد في الدنيا قبل الأفضل والإعراض عن منهج الله سبب لشقاء العبد في الدنيا قبل الأهل وما ضمت الأمة وما وصلت إلى ما وصلت إليه في هذه الأيام إلا بسبب الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم في زمان الفتن أن يحرص على التمسك بالدين ولا يستوحش من قدة السالحين ولا يقتر بكثرة الهادكين فاستمسك بالذي أوحي إلك والاستمساك بالدين هو سبيل الضربان وهو سمت الضربان الذين بشروا للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم فقال بدأ الإسلام غريباً يسعون غريباً كم بدأ فطوب للغرباء قال ومن الغرباء يا رسول الله قال أناس الصالحون في مناسس الكثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعون وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً الغرباء الذين يسلطون إذا فسد الناس وفي رفض الذين يصلحون ما أفسدهم فكلما تمس الإنسان بدين الله سبحانه وتعالى ولم يستوحش من قلة الساركين في هذا الطب فالذي يرضل الآن إلى حال الناس وإلى انشغال الناس بالدنيا انشغال الناس بالتفاهات واللهب والعبث واللعب عندما ترى يعني مآسي المسلمين في كل مكان في العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي بلاد الشام وفي بورما وترى المحارق التي تضور على المسلمين في بورما مثلا في مينوار في الإسبوع الذي نخل فيه الآن المسلمون تحرق بيوتهم هم أحياء في داخلهم ويدخل عليهم هؤلاء المزيو ب الشيوخ والشكاكين لتضليق ابنائهم امام عيون. الكلام ده للاسف لا يخفى على احد الكلام ده بيجي في الاخبار وفي وسائل الاعلام ويراه الطاسي والداني وعندما ترى المشردين في العراق عندما ترى النازحين في هذه الايام من الموصل في العراق حتى, حتى الكوام المتحدة لا تجيد عليهم ولا تكرمهم حتى للخيام أن يتطقيهم من شدة البرودة في هذه الأماكن فلا يجب الناس إلا أن يحفوا في الصحراء حفرا لكي يدخلوا إليها هم وأبناؤهم لتكنهم من الهواء والبرد والحزن عندما طر هذه الهمجية في هذا القرن في التحضم هذا القرن الذي نحن فيه وتجد في المقابل صبات عمية المسلمين تجد للأسف مع هذه المآسي التي تضر المسلمين في كل مكان طور للأسف بعض السفهات عندما يتجمعون ويجعجعون من أجل قرة فارغة أقول لك أصل منتخب بلعب أصل مصر بتلعب منا نصدر العمراء بتلعب نحن كل يوم نلعب للأسف الشريط بنلعب ولكن بيجلني أن اللعبة للأسف الشريط للأسف تجد تضيع أوقات وهجعجع على الفاضر لكن هل كانت هذه الحناجر في دعواتنا لتفريج الكرب عن الابتلاء هل كانت هذه هذه الحناجر للدعاء للمسلمين في كل مكان لكي يفرج الله عنهم هذه الابتلاءات التي نجهل فتحزن اشد الحزن عندما امر ذلك اتحزن في المقام عندما انطلق المسائل الخاويه لا اقول في مجالس العلم لكن حتى في صلاه الفجر تجد حتى الاخوه الملتزمين يعانون يعانون من المحافظه على صلاه الفجر تجد الاخ الملتزم اذا حضر درسا لا يحدد دروسا ثم بعد ذلك نقول ما الذي يحصل لماذا نرجع الى لماذا نرجع الى الوراء بما كسبت أيدينا وبذلوبنا ومعاصينا وغفلتنا على الله سبحانه وتعالى لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم أشر من الذي قبله وأسوأ من الذي قبله بسبب سوء أحوال الناس مع ربه سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعم عن قوم حتى يغير ما بينفسهم ف... فهذا من أمور التي تحزن. تحزن القلب صراحة وعندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعل تبرع يعني اذا الواجب على العباد إذا نزلت بهم الباساء ونزلت بهم الضراء الباساء هي الفقر وضيق العيش والضماء الأمراض والاسقام والآلام هكذا قال بكثير رحمه الله لقد ارسلنا الى قوم من قبلك فاخذناهم بالباساء اي بالفقر وضيق العيش الذي فيه الناس في هذه الايه والضراء الأمراض والأسقار والآلام لماذا؟ لعلهم يتضرعون. لعلهم يتضرعون أي لعلهم يخشعون إلى الله لعلهم يجأرون إلى الله لعلهم يتضرعون بدعائهم إلى الله سبحانه وتعالى يلجأون إلى الله ولكن ما الذي حصل؟ فلولا إذ جاءهم أسناً تضرعوا؟ يعني هل إذا جاءهم هذه الأشياء هذه الامتلاءات تضرعوا إلى الله لا؟ ما للحصل؟ ولكن قسط قلوبه وزيّى لهم الشيطان ما كان يعلمه فلما يسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرقوا بما قلتوا أخذناهم بغتا فإذا هم مبنسونه فقوط عذاب من القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فإذا الواجب علينا أن نعبس مع العبسين وأن نله مع اللاهين وإن وإنما نحمل قضية نحمل قضية عندما قرى مآسي المؤمنين ومآسي المسلمين في كل مكان لابد بد أن تحمل قضية فقوط في نعمة أنك لم ينزل بك البلاء الذي نزل بالمسلمين من حولك الأمر الثاني أن تسعى لنصرة هؤلاء ولو بالدعوات ولو بالدعوات كذلك أن تصلح نفسك وأن تصلح حالك وأن تصلح من حولك لأن فاقد الشيء لا يغطيك كيف تصلح غيرك وأنت لا تستطيع إصلاح نفسك فيسعى كل واحد منا في إصلاح حالهم عمضان إذا كان مقصرا في صلاة فليتر إذا كان واقعا في معصية فليستغفر وليندم وإذا كان مقصرا في شيء من أوامر الله سبحانه وتعالى قص في تعلّو الدين فعليه أن يصلح ما بينه وبين الله ليصلح الله سبحانه وتعالى أحوالنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان من جملة الإصلاح الذي نجده أن نخرص على مجالس العظيم يعني إذا لم نتعلم يا إخوة هذا الدين وإذا لم نتعلم آيات القرآن وفهم آيات القرآن من الذي يتعلم؟ يعني إذا لم تقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وفهما وتضبرا وعملا فما الذي, الذي يبقى لك؟ هل تصلح لك الدنيا؟ والله لم تصلح لك الدنيا إذا اللي يظن أن الدنيا تصلح بعيد عن الدين واهم سَتُسْلَمْك طالما انك معرض عن الله سبحانه وتعالى لكن إذا اصلحت الدين اصلح الله عز وجل لك الدنيا كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا وكما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحييه حياه فالحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح الحياة الطيبة في طاعة الله سبحانه وتعالى ليست سعادة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى في البعد عن الله أبداً وإنما هذا هو الشقاء بعينه على عز وجل فلنصلح ولنصلح من حولنا إذا فعلنا ذلك وجدنا البركات من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمن وانتقر لفتحنا عليه البركات من السماء والموت ثم يعني يعين يعينك على أسواح نفسك أن تتذكر موت الفجأة الذي في هذه الأنم يعني كم نسمع عن مناس ماتوا فجأة كم نسمع عن فريق الشباب وانت قاعد كده على الفيسبوك وانت بتصت لقيت فجاه صورة على الفيس بعد ما كان بيغير الصوره الشخصيه بتاعته في الصفحه يقول لك قام فلان بتغيير صورته الشخصية ومنزل صوره جميله كده اللي الوقت فجاه نصت لقيت بتاعته نزلت عليها صورته وعليها شت اصمر كده ده بتعمل بتعمل ايه بص اقول لك فلان البقال اللي لكن هل يتطعز الشباب من هذا هل فعلا لما شب يشوف واحد صاحبه بالطراءة دي وقال بالك يموت فجأة هل يتطعز يعلم أن الدنيا في لحظة. في لحظة الدنيا بتطلع منها في لحظة تخرج من الدنيا حتى الثوب الذي تلبسه ينزع عنها سحيطة تعرف حقرة الدنيا تعرف أن الدنيا لا تسوي شيء الدنيا حقيرة لا تسوي أي شيء الناس اللي بتتكارب على الدنيا وتقطع الأرحم عشان الدنيا وتسفك الدماء عشان الدنيا وياكل الحرام عشان الدنيا واخد بالك يقول لأخي أخرتها إيه أخرتها حتة كفنة فيه وقبلها هدي سكونة هدي أخرت الدنيا هدي أخرت الدنيا مهما جمعت فيها الملوك نفس الكفن ونفس الأبر اللي بدخلوا فيه فهكذا الدنيا الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعودة الدنيا حقيرة لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سقى لنا كافر من شبك ما فتذكر يا عبدالله الموت يأتي بغض فلما تسمع عن فقيد الشباب أو فقيد الشباب لابد الكلام دي أثر فيه يرجعك لربنا يفوأك من غفلتك اللي انت فيه لكن تظل تسير بعيد عن الله سبحانه وتعالى سأتيك الموت فتندم ساعتها في بعض الناس يقول لما يجون الموت يتمنى, يتمنى ساعة من الساعة التي كان بضيعة في الظلم حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال رب الجعون لعني أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها ليك ان تراجع نفسك كل يوم يا اخواننا علينا بمراجعه النفس كل ليله يجي عليك مراجعه النفس كل يوم بيعد من اعمارنا دوت بيقربنا للقب يقربنا الى الاجل ان لا نفرح بالايام نقطعها وكل يوم يمين الى القبر فاعمل لنفسك قبل الموت مشتهدا فان المرء والخسران في العمل فكل واحد فينا يراجع نفسه ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى إذا أردنا فعلاً أن تصلح أحوالنا فكل واحد فينا يحمل نفسه جارب من المسؤولين إننا لما أصلح نفسي ربنا يصلح الأحوال من الحق كل واحد فينا لو حمل نفسه هذه المسألة والله لن صرحت أحوالنا جاء نبدأ في سورة الصفات ومن السورة المكية من السورة المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة والتعريف السورة المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أما السورة المدنية فالتي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يقول الله تعالى في هذه السورة الكريمة سورة الصفات والص عربه في هذا الكتاب دائما في اي صوره ينبغي ان يكون معك مفاتيح التدبر فمفاتيح التدبر ان انت اولا تنظر الى اسم الصوره فا اسم هنا الصفات والمقصود بالصفات هنا الملائكه التي تصف اجنحتها عندما تطير وتنزل بين السماء والأرض لامتثال أوامر الله وتنفيذ أوامر الله الصفات التي تصف عند ربها في الصلاة فمنهم الذي يقوم ومنهم الذي يركع ومنهم الذي يسجد وهم نظمون في شؤونه يصفون في السماء في نظام. وأيضا في آخر السورة تجد أيضا الملائكة تقول عن أنفسها وإن لنحن الصافون فإذا سورة الصافات تبين لك حال الملائكة في عبادتها لله سبحانه وتعالى وكيف أنهم منظمون في شؤونهم وكيف أنهم لا يسأمون من عبادة ربهم سبحانه وتعالى فإذا كنت تحب الملائكة وتواليهم فتشبه به ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقال يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال ترى الصنة الصف ويتمون الصفوف فإذا المقصود من هذا هو أن نتشبه بالملائكة في عبادتهم لتالك سبحانه وتعالى فإذا قلت أنا لست ملكة ولن أستطيع أن أشاري الملائكة في عبادتهم فذكر الله في سورة الصفات جملة من الأنبياء وذكر عبادته لله سبحانه وتعالى وكيف أنهم أحسنوا في عبادة الله عز وجل فذكر الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام وذكر إبراهيم عليه السلام وذكر إسماعيل عليه السلام وهكذا في رقية الأنبياء وقال بعد كل واحد منه إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ فتشبه بهؤلاء الأنبياء الكرام الذي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فاقتد بالملائكة واقتد بالأنبياء في عبادتهم لله سبحانه وتعالى فهذا هو سبيل الفلاح وهذا هو سبيل السعادة أن تسير في ضرب الأنبياء وأن تسير في ركاب الصالحين أما إذا تنكبت الطريق وسرت في طريق أهل الغواية فإن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر حالهم في سورة الصفات فقال تعالى اخشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون فإذن سورة الصفات يذكر الله عز وجل فيها مآل الظالمين ومآل الغاوين ويذكر الله عز وجل فيها مآل الصالحين المخلصين الذين أعد الله لهم جلات النعيم فاسدق أي الطريقين فالله عز وجل ما ظلم أحد بيّن الطريقة إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً وقال تعالى وهديناه النجدين وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالله عز وجل بيّن لك الطريقين وأنت زُغت زُغت حلاوة الطاعة وتجرّعت مرارة المعصي أي واحد فينا كان كذلك؟ ظاق أيام الطاعة عندما كان طائعا لله حريصا على طاعة الله سبحانه وتعالى فوجد السعادة وجد لذة العبادة وجد الإقبار على الله وجد راحة الباك وكذلك أيضا تجرع مرارة المعصير لما يبعد عن ربنا بليه كل أموره اتعكسها بليه كل يجد اثر المعصية في حياته ويجد أثر الطاعة في حياته فإذا كن ذكيا عاقلا اختر سبيل الصالحين سر ركاب الأنبياء والصالحين تجد السعادة في الدنيا قبل الأخير سورة الصفات تحدث عن عبادة الملائكة عن عبادة الأنبياء عن جزاء المحسنين عن مآل المحسنين وعن مآل الظالمين ومآل الغاوين لكي تختار الطريق إلى الله سبحانه وتعالى سورة الصفات كذلك تتكلم عن الصحبة وأثر الصحبة في طريق العبد إلى الله سبحانه وتعالى في قصة هذا الرجل الذي يحكي لأصحابه وإخوانه في الجنة فأخبر بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منه إني كان لي قريب يقول وإنك لمن المصدقين أئذا ملنا وكنا طرابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال من المخضرين فهذا نموذج يذكره الله سبحانه وتعالى ليبين لك أثر الصحبة أن الصاحب ساحب وأنك إذا لم تتعد عن أصدقاء السوء الذين يبعدونك عن الله جل وعلا فإن المآلة في الجحيم معهم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان ويوم يعط الظالم على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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قذولا فإذن عليك بمصاحبة الأخيار لتغنم وابتعد عن مصاحبة الأشرار حتى لا تندب إذن صورة الصفات من الصور العظيمة التي الصور البكية التي تملأ القلوب تعظيمة لله جل وعلا التي تجدد الإيمان في القلوب سورة الصافات هذه السورة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصدي بها أحيانا في صلاته كما ذكر ذلك ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف في الصلاة وكان يأمنا بالصافات وكان يأمنا الصافات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم بهذه الصوره احيانا اصحابه رضي الله عنهم بدات هذه الصوره الكريمه والصافات صف بدات بالقسم فالواو هنا واو القسم واحرف القسم كم حرف احرف القسم كم 3 هاه هم الواو والباء والتاء والله بالله تالله فهنا الله هنا وهو القسم الله عز وجل يقسم والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقات واما نحن فلا يجوز ان نقسم الا بالله او باسماءه وصفاته فالله سبحانه وتعالى يقسم بالتين والزيتون وطور سينين بما شاء سبحانه وتعالى أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلم بالله أو ليصمد ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وكفارة من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله الحديث بالكعبة بالنبي بالخدمة الشريفة برحمة أمي برحمة أبوية والعش والبلح عارف ده ومن قال ذلك فيبادر وليقول لا إله إلا الله يقول تعالى والصفات صفة المقصود بالصفات هنا الملائكة وهذا بالتفاق أهل التفسير الصفات هنا هنا الملائكة وسميت الملائكة بالصفات انهم يصفون أجنحتهم عند النزول لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى ولأنهم إذا أوحي إليهم بالأمر من أوامر الله فإنهم يخضعون ويذلون لله سبحانه وتعالى عند صف أجنحتهم كذلك أيضاً سموا بالصافات لأنهم يصفون ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف يصفون عند ربهم قال يتراصون في الصف ويتمون الصف ولذلك نحن عندما نصلى نتراص في الصف كما تتراص الملائكة وأيضا نكمل الصفوف كما تكمل الملائكة وأيضا في يوم القيامة يكونون صفوفا قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هذا أيضا من نظامهم وتنظيم شؤونهم فهم مرخون في شؤونهم وفي الزجرات هنا الملائكة صد الزجرات الملائكة وقيل هي الملائكة التي تزجر السحابة وتسوقه حيث شاء الله سبحانه وتعالى وقيل هي الآيات التي نزلت بها الملائكة والمقصود جبريل عليه السلام جبريل نزل بالوحي والوحي فيه آيات زاجرات يسجر بها العباد فيها العطوبات فيها التخويف من النار لزجر العباد ولتخويف العباد من الله سبحانه وتعالى فالقرآن يبشر وينذر يبشر بالجنة وينذر بالنيران والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشيرا ونذيرا والوحي جاء إعظارا وإنذارا المقصد والزاجرات هنا إما أنها الآيات التي يسجر الله بها العباد وإما الملائكة وهذا رأي أكثر للمفسرين إن الصفات والزاجرات والتاليات دقسم بالملائكة زي النزعات غرقة والناشطات نشطة والسابحات سبحة السابقات سابقا فالمدبرات أرض دي برض كلهم الملائك مع اختلاف الأوصار مع اختلاف الأوصار فالراجح أن المخصوبة الزجرات هنا أيضا الملائك التي تصجر السحاب وقد جاء اسم من أسماء هؤلاء الملائكة أولا الذي مسؤول عن القطر والسحاب والنبات هو ميكايل عليه السلام كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام عن وظيفة ميكايل ميكايل على أي عمل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام القوله ميكايل على أي عمل فقال على النبات المسؤول عن القطر والدمات والسحاب ومن هو ميكايل عليه السلام ولكن معه أعوان يعني ميكايل معه أعوان كما أن ملك الموت معه أعوان يعني المسؤول عن قبض الروح ملك الموت لكن هل ملك الموت لوحده؟ لا معه أعوان كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون فهذا لا يتعارض مع قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فملك الموت هو الذي يقبض الأرواح لكن معه أعوان كذلك أيضا ميكايل عليه السلام هو الذي يصرف القطر بإرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى ومعه أعوان فمن جملة هؤلاء الأعوان الرعب ملك اسمه الرعب هو الذي يسوق السحاب وهو الذي يسجل السحاب كما جاء في الحديث الصحيح أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الرعد ما هو ما هو الرعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرعد ملك من ملائكة الله الرعد ملك من ملائكة الله بمخراق من, من نار حيث شاء الله الرعد هذا ملك وفيه سورة في القرآن اسمها الرعد وفيها قوله تعالى ها؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فالرعد ملك بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى والذي نسمعه ايه الصوت اللي احنا نسمعه دوة في الرعد طبعاً لو حد يسأل في الناس يقول له ايه الصوت اللي في الرعد يقول لك ده الجبال بتخبط في بعضه جبال الصيف بتتخانئ مع جبال دي الشتاء طبعاً كل دي كلام فارغ وكلام خارج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصمت الذي يسمع الصد الشديد التي تسمع في الرعد ده فقال زجرة الملك وده الشاهد بقى هنا فالزاجرات زجرة فقال أن صلى الله عليه وسلم زجرة زجرة الملك حين يسوق السحاب زجرة الملك حين يسوق السحاب ولذلك أحيانا أنت تجد مكان مثلا حيانا أنت جاي من مثلا في أيام الشتاء جاي بالسيارة فوانت لين من منصورة غير بطرة مثلا تلاقي سيون بطر شديد جدا يدولك تعد بطرة كده وش العربية ليش ولا نزل الطريق سبحان الله أنت تعجب أنت ماشي في السيون وفجأة كأنك دخلت بلد تاني خلت. كأنك دخلت مكان تاني خالص مع أن نفس الطريق لكن سبحان الله السحاب وكل الله به ملايك الملايكة تسوق السحاب إن شاء الله سبحانه وتعالى الملايكة يزجر السحاب يقول له أبرغ هنا أنزل هنا يسجره ونعلم جميعا هذا الصحيح لما سمع رجل صوتا في سحابه يقول إيه إسق حديقة فناء إسق حديقة إيه فناء فالسحاب هذا يصوفه ملائكة هي التي تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى فهنا قوله تعالى فالزاجرات زجر أمور المفسرين على إن المقصود الملائكة التي تصجر السحاب حيث شاء الله سبحانه وتعالى طبعا الهدف من القسر الهدف من الصفات الصفة فالزنجرات الزنجرات فالتاليات ذكرى الهدف منه هو بيان قدرة الله وبيان عظمة الله في الكون أن هذا الكون بكل ما فيه وبكل من فيه مصخر تحت إرادة الله ومشيئته لا يتحرك فيه شيء ولا يسكن فيه شيء فيه أي شيء من الأقوات والأرزق إلا, ها إلا بقدرة الله وإلا بإرادة الله وإلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولذلك الهدف من هذه الصور وذكر هذه الآيات هو أن تمتلئ القلوب بعظمة الله سبحانه وتعالى ولذلك بعد انقسمت إسمعي الواتي إن إلهكم لواحد رب السماوات وال هي ذي الهدف الهدف أن ألبك يمتلك لتعظيم الله سبحانه وتعالى أن تعلم أن أقوة العباد وأن أرزاق العباد وأن منافع العباد وأن حياة العباد إنما هي بقدرة وبمشيئة وفي يدي إن إلهكمين لواحد فهو الذي يستحق أن تعلق قلبك به لا تعلق قلبك بغيره لا تعلق قلبك الدولار طلع ونزل الحكومه بتطلع وتنزل الحكومه بتنزل وتعمل لا تعلق قلبك ده قلب قرض والعملات تبقى زي الفل فاذلوا بحرب من الله ورسوله لا تعلق قلبك بهذا ليه لان القلوب بيد الله لان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى تسجر السحابة أي تسوقه حيث يأذن الله وحيث شاء الله فالتاليات ذكرى المقصود بالتاليات هنا قال بعض المفسرين هي الملائكة التي تتلو الوحية وتنزل بالوحي وسمي التاليات لأنه يتلو فالتاليات يتلو بعضهم بعضا فجبريل عليه السلام ينزل بالوحي متتابعا يتلو بعضه بعضا فلذلك سميت إيه؟ تاليات. تاليات لأنه يتلو بعضهم إيه؟ بعضا واضح الكلام؟ ينزل الوحي ويتتابع الوحي ويأتي الوحي بعد الوحي فلذلك التاليات هنا هي الملائكة التي تتلو الوحي وهو شبريل عليه السلام وأيضاً جاء في الحديث الصحيح عند نزول صورة الفاتحة عند نزول صورة الفاتحة فالتي نزل بها ملك من الملائكة كذلك أيضا في صورة المائدة شيعها سمعون ألف, ألف ملك وكذلك في صورة الأنعام ورد ذلك فإذا جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي لكن معي برضو معه أعوى. معه اعوان معه أعوى. لكن الموكل به نزول الوحي على الملائئه على هو, هو جبريل عليه السلام يبقى اذا القول اللي عليه المفسرين المقصود بالتاليات هنا هم بالبيه وشموا بالتاليات ليه ها للتاليات لانهم يتلون الوحي ها بعد مره متتابع يتل بعضه, يتل بعضه, بعضه وقيل التاليات هنا بمعنى كل من يتلو القران سواء من الملائكه او من الايه من البشر سواء من الملائكه او من او من البشر فالله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم اياته يتلو عليهم اياته فالانبياء يتلون كلمات الله سبحانه وتعالى فاذا التلات هنا بمعنى الانبياء بمعنى الرسل بمعنى العلماء الدعاء يذكرون الناس بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون الناس بالوحي فلذلك القول الثاني عند المفسرين هو أن التاليات تشمل الملائكه وال والبشر ان كل من يتلو الوحي كل من يتلو الوحي سواء كانوا من الملائكه التي تنزل على الانبياء او من البشر وعلى رصيم الأنبياء طبعا الذين يكلون كتاب الله سبحانه وتعالى على الناس وكذلك من يذكر الناس بعد الأنبياء وهم ورثة الأنبياء وهم الإيه؟ وهم العلماء قال فالتاليات ذكرا والمقصود هنا ذكرا الله سبحانه فذكر ها بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف, من يخاف وعد قال تعالى والصار فات صفا فالزاجرات زجر فالتاليات ذكر هذا كله يسمى القسم أو المقسم به فما جواب القسم إن إلهكم إن واحد أي إن إلهكم أيها الناس إن إلهكم الذي يستحق أن يعبد هو الإله الحق هو الخالق الراسق هو الرزاق ذو القوة المتين الذي يستحق أن يعبد هو من خلقكم ورزقكم هو الذي يسمع ويمسر هو الذي يرفع ويقفض هو الذي يقبض ويبسط هو, هو الذي ينفع ويضر أما الآلهة التي عبدت من دون الله هذه الأصنام العاجزة التي لا تسمع ولا تفسر كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يمصر ولا يؤهي عنك شيء فهذه الآلهة آلهة مزعومة آلهة باطلة لا تنبك لنفسها فضلا عن غيرها عن ولا ضر كما قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون زعم أنها تنصرهم وهي لا تستطيع نصر نفسها إذا جاء كلب وبال على هذه الأصنام هذا البوذة الذي يعبده الصينيون أو الهبنيون لو جاء كلب وبال عليه هل يستطيع بوذة أن يدفع عن نفسه بول الكلب؟ لا يستطيع أن يدفع عن نفسه بول الكلب فكيف يرزق؟ كيف يحمي؟ كيف يميت كيف يحيي وهو عاجز عن أن يدفع كلبا عن نفسه فإذا هذه أصناق وآلها مشعومة لا تملك لنفسها نفعا ونضر أما الذي يستخدم أن يُعبد هو الله سبحانه وتعالى إن إلهكم في السماوات والأرض هو المدبر لشأن السماوات والأرض فكل شيء في السماوات وفي الأرض متحرك أو ساكن لا يخرج عن سلطان الله ولا عن ملك الله ولا عن إرادة الله سبحانه وتعالى قال تعالى رب السماوات ولم يذكر المغارب اكتفاءاً بدلالة الآية عليها وفي آية الأخرى قال رب المشرقين ورب المغربين وقال أيضاً في آية الأخرى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيداً وليس هناك تعارض بين والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب فكل آية لها معنى لا يتعارض مع معنى الآية الثانية كما سنبين بإذن الله قال الله تعالى رب السموات والأرض أي هو سبحانه السماوات والأرض أي مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما المدبر لشؤونهما وشؤون من فيهما رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارك ذكر هنا المشارك ولم يذكر المغارب لذلالة الآية عليه فهو رب المشارك والإيه؟ والمغارب كما قال في الآيات الاخرى فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون طيب هل هناك تعارض بين رب المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين رب المشارق والمغارب في تعارض لا مفيش تعارض فما كيف نوفق بينها عندك واشرح لي الشمس والمغرب يبقى دي الجهة لو ذكر اقتراب مشرق والمغرب يبقى ايه ها الجهة جاتش المشرق وجات المغرب غروب وشروق شروق المشرقين والمغربين في المكان المشرقي ومكان الغرب لان المشرق بلد مغرب بلد الفصول تغير الفصول اللي الليل والنهار بيطول وبيصير امتى ها صيف واللي صيف صيف يبقى ذا ذكر المشرقين والمغربين المقصود ايه ها الصيف والشتاء الصيف والايه والشتاء اللي هو تغير اليوم على الطول والقصر في مساله الليل والايه والنهار طيب المشرق والمغرب الليل والنهار اللي هو اليوم اليوم كل يوم بقى اللي هو المشرق والمغرب كل يوم الشمس الشمس والقمر لشروق وايه لغروب يوميا بدرجات معينه واضح يبقى ليس هناك تعارض في هذه الايات فكلها تدل على عظم قدرة الله فرب المشرق والمغرب الجهه جهه المشرق والايه والغروب رب المشرقين ورب المغربين اللي هو فين وفين في الصيف والشتاء واضح المشارق والمغارب اللي هو اليوم اللي هو اليوم والايه الليل والنهار اللي هو الليل والليل والليل والليل والليل والنهار قال رب, رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارك أي هو رب المشارك والمغارب أيضا فهو الذي يملك ذلك شروق الشمس وغلوب الشمس لا يستطيع أحد أن يأتي بهذه الآية لله وذلك لما قال هذا النمروط لما قال لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميد رد عليه إبراهيم وبهته وقال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فتقلبها من المغرب فبهت الذي كفر هذه اله لا استطيعها أحد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه يا ابا ذر اتدري اين تغرب الشمس قال الله ورسوله اعلم إنها تضر فتسجد تحت عرش الرحمن فتستأذن الله عز وجل أن تخرج فيأذن لها فيوشك يا أبا ذر أن تستأذن الله فلا يأذن لها ويقال لها ارجعي من حيث أتيت واضح فإذا هذه آيات من آيات الله تدل على عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أن هذا الكون كله بكل ما فيه إنما هو تحت سلطان الله وتحت مشيئة الله وتحت قدرة الله جل جلاله فإياك أن يكون عندك شك في قدرة الله بعض الناس لما يرى تصلط أهل الكفر على أهل الإسلام لما يشاهد مآسي المسلمين في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي بورما وفي غيرها من البلدان فيقول أين الله؟ هذا الذي يحصل للمسلمين هذا التشريد وهذا التدمير لبيوتهم وهذا السفك لدمائهم أين الله هذا وتعالى نقول له الله عز وجل قال والسماء ذات المعود واليوم الموعود وشاهر ومشهود قُتِل أصحاب المخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقر منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الله على كل شيء شهيد فالله لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولكن هذا الذي يحصل انما هو ابتلاء من الله لعباده المؤمنين ليختبر صبرهم وليختبر ايمانهم وليمييز الله تعالى الخبيث من الطيب ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب اذا الله عز وجل يمجد نفسه ويعظم نفسه سبحانه وتعالى ويعظمه العباد ولتمتلئ قلوب العباد تعظيما لله جل جلاله وإذا عظمت عظم الله في القلوب عظمت اوامر الله عز وجل اذا الله في القلوب عظمت اوامر الله في القلوب واذا ضعف تعظيم الله في قلب العبد ضعف تعظيم اوامر الله في حياته هكذا لو كنت أن تقيس نفسك دائماً إذا رأيت من نفسك تعظيماً لأوامر الله سبحانه وتعالى فاعلم أن قلبك قد امتلأ عظمة تعظيماً لله وإذا وددت من نفسك إعراضاً عن أوامر الله وانتهاكاً لحدود الله فاعلم أن هناك ضعف في تعظيم الله لابد أن تراجع نفسك مع الله وأن تراجع إيمانك وأن تراجع حالك مع القرآن من أعظم الأمور التي تملأ القلب عظمة لله جل جلاله قراءة كتابه لابد أن يكون لك ونف من القرآن لابد أن يكون لك صلة مع القرآن ولو بالقليل لكن لا تقطع قلبك عن القرآن أبدا فالقرآن روح القرآن نور كذلك أبحير إليك كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشأ روح القرآن نور بدون هذا القرآن قلبك بروحك ولا حياتك بدون هذا القرآن لن تجد النور لن تجد النور في ظلمات الفتن التي نعيش فيها في هذه الأيام قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهم ورب المشارك وهذا فيه تعريق بالمشركين الذين عبدوا الأصنان من دون الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين عبدوا الأحجار من دون الله عز وجل قال تعالى إِنَّ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدنيا بِزِينَةٍ الْكَوَانِكَ مظهر آخر من مظاهر قدرة الله في الكون إنا زيننا السماء الدنيا وهي القريمة مننا إنا زيننا السماء الدنيا بزينة هي الكواكب بزينة الكواكب وهي النجوم كما قال الله تعالى في الآية الأخرى ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيه وجعلناها رجوما للشياطين وقال الله تعالى في سوره الحجر ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استطرق السمع فاتبعه شهاب نديا فاذا النجوم جعلها الله تعالى زينه للسماء وجعلها الله تعالى نجوما أي ترمى بها الشياطين وجعلها الله عز وجل هداية لأهل الأرض كما قال الله تعالى ومن نجمهم يهتر هذه الثلاث مقاصد التي خلق الله لها النجم فمن قال بشيء آخر فقد افترى على الله فريا وقد ضل السبيل اللي ييجي بيقول لك المنجم الفلاني الدكتورة فلانة الفلكية اللي بتجي على قناة كذا اللي يتصل عليها تقول له انت من, من, من, من برج العقرب ولا برج الجردل ولا برج مش عارف ايه وتقول له انت مش عارف كذا وكذا وتقعد بقى تكلمه عن مستقبله الطين والهباب واخد بالك نقول ان هذا كله يعتبر من اتيان العرافين اذا النجوم خلقها الله لثلاث إيه هم ها؟ زينة للسماء رجوما للشياطين علامات يهتدى بها فليزعم أن النجوم لها تأثير على السعادة أو على الشقاء اللي يزعم أن النجوم تؤدي إلى التآلف بين الناس أو التناثر من الناس اللي يزعم أن النجوم الحوادث الأرضية فهذا قد اخترى على الله الفرية ومن أتى إلى أمثال هؤلاء الذي يقرأ ما يسمى حظك اليوم بعض الجرائب فيها صفحة يجب لك يقول لك حظك اليوم يجب أن تبورج إيه ويبدأ يجب حظه اليوم إيه هذا كل شرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فقد كفر بما أنزل على محمد اللي تروح لوحي دجال أو ساحر عشان بانتهى متأخر عنها الزواج وعشان الشيخ ينظر لها في ودع الرشوش الودع او نحط الفنجان او نشوفها كف واخد بالك أو يعمل لها القطر والكلام ده هذه قد اشتركت بالله فان صدقته فهي كافره اذا صدقته فهي كافره للنبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على يعني كفر بالقرآن لأما القرآن يقول كل يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فإذا زعم أحد أنه يعلم الغيب وصدقه أحد فهو كافر أما إذا كان أو إذا كانت راحة خبستطلاع تقول لك والله نراحة للشيخ أو للشيخة وأنا عرف أن يعني إن كان أنه مثلا بالصادق بس أنه راح يعني مجاب حب الاستطلاع فهذه أو هذا لا تتبن له صلاة أربعين أيضا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهدا أو عرافا لا تتبن له صلاة أربعين مجرد ما يروح له بس مجرد ما يروح حتى ما ما استدأوش مجرد انه يروح عنده هناك من باب حب الاستقلاع دوت والعياذ بالله لا تقبل له صله يعني صله مش يشيل الصلاه يصلي يوم مش غير مقبوله عند الله سبحانه وتعالى فاذا هذه المقاصد التي التي خلق الله النجوم لها إن زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب هذه من المظاهر القدرة والعلم والحكمة بأن الله وحده هو الذي زين السماء الدنيا وهي القريبة من الأرض بزينة الكواكب وهي الكواكب المشرقة المنيرة التي تنين السماء من المقاصد أيضا وحفظا حفظا بفعل مخضر إذنها إيه؟ حفظا من كل شيطان مارد مارد يعني عاتي متمرد وهم أشد الجن وهم أشد اللهم المرضى دول بقى اللي بتصفدوا في رمضان لأن في رمضان واحد يقول لك الوقت الجناني بتسلسلة أو الشاطين بتسلسلة في رمضان الناس في ناس بتعصر في ناس بتفتر لأن المسلسل في رمضان هو مرضة الشيطان مرضة الشيطان دول بقى من كل شيطان إيه مارد وهو أشد الجن فالمارد هو المتبرد العاتي من الجن من كل شيطان مارد طب ليه بقى لربنا خفص السماوات من تسمط الشياطين كانت الشياطين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع يعني يسترقون السمع الله عز وجل يوحي إلى الملائكة بالأوامر لينفذوها يعني مثلا هيحصل مطر في المكان الفلان يحصل زلزال في المكان الفلان فهذه الأوامر من اللي بنفسها؟ من اللي نفسها بأمر دي؟ الملائكة فالملائكة تخبر بعضها بعضا لكي ينفذوا أمر الله سبحانه وتعالى فالشياطين كانوا يركبوا بعضهم بعضاً هكذا يطلع اشطان يطلع فوق واحد من يحكي ذلك شعب او غيره وحرف بيده وهكذا فيركب بعضهم بعض فيسترقون السمع يسمع الجن اللي فوق ده فيلقيها الى الذي تحت فيلقيها الى الذي تحت فالكاهن الذي تحته تحت تحت تحت ثم يلقيها هذا الى الكاهن فكان الشهاب يخرج ليضرب هؤلاء الجن فربما أصابه ولذلك قال الله تعالى لا يسمعونه في الملأ الأعلى يعني شدتت الحراس على السماوات بهذه الطريقة لألا يتسنطوا ويستمعوا وينقلوا ما يحصل في الملأ الأعلى بين الملائكة وربما فلت أحدهم بقدر الله مش فلت إنه أعجز ربنا يعني لا فلت بقدر الله فتنة للعبادة الله سبحانه وتعالى ولذلك قال هنا لا يتسمعون إلى الملأة الأعلى أي لا يتسمعون إلى الملأكة في السماء حتى لا ينقل أخبار الغيب إلى أوليائهم من الكهار في الأرض ويقذفون من كل جانب يقذفون يعني يرمونا من كل جانب بالشهب بالنجوم التي جعلت رجوما من كل جانب الاين من كل جهه ضحورا يعني رجم مرجومين مدحورين رجوما ولهم عذاب واصب لهم عذاب واصب هذا في الاخره ومعنى واصب قيل موجع عذاب مؤلم وقيل واصب بمعنى دائم غير منقطع ومنه قوله تعالى وله الدين واصبا له الدين واصبا أي دائما غير منقطع وهذا والصحيح العليل هو كل المفسرين قال تعالى ولهم عذاب واصب إذن جمع الله لهم بين العذابين بين عذاب الدنيا بالإحراق بالشهر إن يتحرق بالشهاد العذاب بقى الأخروي وهو إيه؟ ها؟ العذاب الدائم الغير منقطع ولهم عذاب إيه؟ واصل طب اللي فلد اللي أخذ الكلمة ونزل بها بقدر الله سبحانه وتعالى قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقف إلا من خطف الخطفة أي أخذ الكلمة سريعة بسرعة فألقاها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكاهن يكذب عليها مئة كذبة يعني يجي الكاهن يجي له الجن ويخبره بخضر فيقوم لبعض الناس يقول له ما يحصل كذا في المكان الحلال فيحصد قدر الله سبحانه وتعالى يصدق في ذلك أو يصدف في ذلك فيعيث بقى على حس الحته دي يجذب 100 كذبه في هذا الامر الناس بتقعد تعمل له سمعه بقى بص تلاقي ستيته تروح تقول له بهانه وبهانه تقول للشتوته ومش عارف ايه ووعذوا لبعض ده شيخ بقى ايه سره باتع ده قبل ما اخش له عارف انا مين وعارف انا جاي ليه هو اصلا القرين اللي اكبر القرين او هو مسرح شويه عيال بره قاعدين في وسط اللي الناس ديت وقاعدين يقولوا ايه, ايه الاخبار فاول ما تخش يقول له أنت جاء عشان كذا وعشان كذا فهذا ما يفعله الجن مع الكلمة قال الله تعالى إلا من خطف الخطفة أي خطف الكلمة بسرعة فأتبعه شهاب ثاقل قال ابن عباس الشهاب لا يقتل ولكنه يخترق ويخبر كلمة درائي بن عباس رضي الله عنه وفي بعض العلماء قالوا بأنه يقتله وأنه يحرقه فعلا وهذا الذي عليه أكثر العلماء قال ثاقب أي كوكب مضيء فيثقبه ويقتله ويحرقه أو يخبره ويفسده وبهذا حمى الله عز وجل السماوات وناس يمن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأمور بقى شددة الحراسة في السماوات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتلقى في الشياطين الوحيد فتنزل به إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا عن أنفسهم قالت الشياطين وأن كنا نقعد منه ha va qa'i فمن يستمع الآن يجد له شهاداً رصداً مقدرش يفلد بعد مقدرش يجب أي كلمة ينزل به ينزلها في الوحي أما غير الوحي من الكلمات التي يخبر تخبر بها الملئكة بعضها بعضا من تنفيذ أوامر الله فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الواحد منهم قد يفلت من ذلك ويلقي الكلمة إلى الكاهن فيكذب عليها مئة كذب Thank <laughs> you. إذن صدر صورة الصفات تبين ما عليه الملائكة من نظام في شؤونها وفي عبادتها لله سبحانه وتعالى والهدف من ذلك وبيان عظمة الله في الكون الهدف من ذلك هو أن نتشبه بالملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها الهدف من صدر هذه الصورة المباركة أن تمتلئ الكلوب تعظيما لله جل وعلا الذي قال عن نفسه إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أي عبدوه ولا تعبدوا غيره أي أخلصوا العبادة له ولا تشركوا معه غيره فهذه هي ثمرة التعظيم لله سبحانه وتعالى من فويل الآيات سريعا واحد بيان أن الله تعالى يقصد بعض المخلوقاته إما تجد نويها بعظمتها المقرر ضمنا لعظمة خالقها وإما بيانا لفضلها وإما لفتا لنظر العباد إلى ما فيها من الفضل يعني إذا ربنا أقسم بشيء فهذا لفت الأنظار إلى هذا الشيء إما, إما لبيان عظمة وفضل هذا الشيء وإما لما تضمنه ذلك من بيان عظمة خالق هذا الشيء وإما للمنافع التي جعلها الله تعالى في هذا الشيء اثنين تقرير التوحيد أنه لا إله إلا الله إن إله كبل واحد بيان الحكمة من وجود النجوم في السماء الدنيا إيه هي بيان الحكمة؟ ها؟ ها؟ زينة للسماء لجومة الشياطين علامات المهتدلين وفيها أيضا بين أن الشياطين أُلِبوا من استراق السمع ولم يبقى لهم مجال لكذب الشياطين على الناس بعد أن أُلِبوا من استراق السمع كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وكما جاء مفصلا في صورة الجيدة نقف عند هذا القدر إن شاء الله لكم في الدرس القادم بإذن ليتعال كنا عايزين أخواننا نسمع الإخوة اللي حضروا معنا سورة ياسين عايزين لحفظها أو يرجعها يسمع سورة ياسين فاللي سمع سورة ياسين إن شاء الله يقال له جيزة قيمة بإذن ليتعال الإسبوع القادم هنسي المجال إيه؟ إسبوع يعني نسي المجال إسبوع إن شاء الله وتتسمع في الدرس الجيد ان شاء الله بعد صلاة العشاء بعد الدرس قبل درس الفقه نسمعها تتسمع في موابع وان شاء الله اللي هيسمعها بدرجة جيدة هياخد جائزة فورية يعني اللي يسمع الصورة ياخد ايه جائزة فورية بسنة. ماشي فقدامنا يسمعه اللي حفظها يرجعها اللي محفظاش ممكن قدامه اسمعه ان شاء الله يرفع سورة ياسين ان شاء الله كاملا بإذن الله تعالى الدرس الجاي بعد صلاة العشر هنسمع مواضع منه واللي يسمع له جائزة كوي طبعا يعني الجائزة مش هتحددها يعني ساعتها تدري الجائزة بقى قدامك هتحدث المرات في ظرفها بارك الله فيه. زك الله خيرا الله عز وجل نسج احوالنا واحوال بلادنا في كل مكان ونسال الله تعالى أن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان ونسال الله عز وجل في كل مكان انما الانسان والقادم عليه وجزاك الله خيرا والسلام عليكم